بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى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 ناراً فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجدوا على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى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 قال ألقها يا موسى فالقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها هلولا واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ناية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل دللكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن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 انني معكما اسمعوا وادا فاتياه فقولا ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بياتم من ربك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 أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون لولا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم لرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرا ولقد ريناه أنياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افتدى فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجا قَالُوا ذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المسلم فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد فلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما وإما أن نكون أول من القى قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا انك أنت لعلا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال انن له قبل انا ذان لكم انه لك الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا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 فتزكى ولقد اوحينا إلى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وَأَضَلَّ فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رزقناكم وَلَا تَطُغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَضَبِي وَمَنْ يحلل عَلَيْهِ وَضَبِي فقد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَنْ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 الا تتبعني اف عصيت امري قال يا بني ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من نثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لامساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا منذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ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 إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعلى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى افلم يهدي لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 الليل فسبح وَأَطْرَافًا النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الْحَيَاةِ الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامره بِالصَّلَاةِ بالصلاة عَلَيْهَا عليها لا رِزْقًا رزقا نحن نرزقك والعاقبة وَقَالُوا وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بيّنة ما في الصحف لولا أهلكناهم بعذاب من قبله لَقَالُوا ربنا لولا أَرْسَلْتَ إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فَسَتَعْلَمُونَ من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فَسَتَعْلَمُونَ الصراط السوي ومن اهتدى قترب للناس حسابهم وهم في ومن معرضون وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكمون أفتاتون السحر وأنتم تبصرون